سجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع من ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يردق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحتبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كضروات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من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 كل قد علم طلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجي تحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما